أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما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 وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما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 يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ لَّيِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنjَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ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 وآتيناه أجره في الدنيا وَإِنَّهُ في الآخرة لمن الصالحين ولوطن إذ قال لقومه إن انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا تنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم لآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا خذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا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 إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك لمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين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 والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب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 بل هو آيات بينات في صدور الذين أنتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا لا عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَن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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُونُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَفَعْبُدُونَ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يوفكون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 فسوف يعلمون أولم يروننا جعلنا حرمنا منا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا